وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آيته ولكن أكثرهم لا يعلمون وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا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 ذلك فأخذناهم بالبأس والضرر إلى علهم يتضرعون فلو لا جاءهم بأس تضرعوا ولكن قست قلوبهم, ولكن قست قلوبهم وزين له الشيطان ما كانوا يعملون. فلما نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فتحنا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حتى عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً الذين ظلموا مُبْلِسُونَ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا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 قل هل يستوي الأعمى والبصير افلا تتفكرون وانذر به الذين يخافون ان يحشروا الى ربهم ليس لهم, ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون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 وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة, ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس ولا, ولا يابس إلا في كتاب مبين وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرشتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون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 ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية, وخفية لإن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين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 كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون؟ وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نَبَأٍ مستقر وسوف تعلمون وَإِذَا رَأَيْتَ الذين يخوضون في آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عنهم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 بعد اذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الارض حيران له اصحاب, يدعون حيران له أصحاب يدعونه الى الهدى اتنا قل ان هدى الله هو الهدى وامرنا لنسلم لرب العالمين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 وهو الحكيم الخبير وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ اصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فَلَمَّا جَنَّ عَلَيَّ اللَّيْلُ رَأَاكَ كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قال لا أُحِبُّ الْآفِلِينَ فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا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 ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن ان كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم اولئك, أولئك لهم الأمن وهم مهتدون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 ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا وَيَحْيَى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم, واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء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 فَقَدْ وَكَلْنَا فَقَدْ وَكَلْنَا قوما لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهِ هُدَاهُمْ قُتَلِي أُلَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرَاهُ إِنَّهُ إِلَّا ذِكْرًا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 تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون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 ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او قال اوحي الي ولم يوح اليه شيء ومن قال, ومن قال سانزل مثل ما انزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسقوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذابا هون بما كنتم بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم, وكنتم عن آياته تستكبرون ولقد جئتمونا ثرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم, وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى, معكم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون إن الله سانق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنا تؤفكون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 قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يشطهون وهو الذي أنزل من السماء ما. فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا به كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل ومن النخل من طلعها قنوان دانيه وجنات من اعناب والزيتون والرمان